هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بطعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعض فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا فيهم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الميمون المبارك وأن الله جسد في علام الذي جمعنا في الدنيا على الضعافي ان يشبعنا في الآخرة مع تشهد الضعاء وإباني النبي في جذبه وذلك مقامته انه ولي ذلك والقادر عليه لا يا مصر. هذا هو عضاله الضالمة في هذا اليوم الميكون المبارس أوصى حبيبنا محباً صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأ أصحاب إنكم ستفتحون مصر وزميل لم يرى ولكن تغيوه أصحابه وأمته بمصر إنكم ستفتحون مصر وهي بلد يسمى فيها الضيار فإذا فتحتموها فالتوصلوا بأهلها خيرا فإن لهم سمة ورحمة اهل مصر له شمه ورحمه لان راشد امه اسماعيل لد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مصريه فمصر لها سكاره عظيمه عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند اهل الايمان الذي لا يعرفه كثير من الناس ان مصر لم تذكر في القران مره ولا مرتين ولا اربع مرات فحسب بل الاغلب من ذلك ان مصر ذكرت في القران اكثر من ثلاثين مره ذكرت نحو اربع او خمس مرات صراحه مصر بالان شاء الله أليس التي ذكرت مصر من ذلك الايات واضحه وذكرت اكثر من وعشرين مره بما ملك عليه القراء والتفاسير القران إنما تذكر المنسبة التي كان فيها مزع للإسلام فالمصر ديها مصر المكان الذي كان فيه نصف على مصر وهكذا مصر بسر أكثر من ثلاثين مرة ومصر أرض المباركة هذا الكلام ليس من كيدي وليس من شعبتي ولا يكتم من كلام البولة عن رجل واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها قال الامام الطبري وقال الامام ابن كثير اي ارض مصر والشام التي باركنا فيها هي ارض مصر والشام فارض مصر ارض المباركه وارض الشام ارض المباركه والتى تتبركه بمجيء الانبياء ونزول المجترمه في ارض مصر فلقد نزل فيها ابليس عليه السلام وابراهيم عليه السلام واسماعيل عليه السلام ونوح عليه السلام ويوسف ويعقوب عليهما السلام وموسى وهارون عليهما السلام ويرشع الذنوب عليه السلام وعيسى عليه السلام وإرمية ودنياء العليم الثلاث وعدد كثير من الانبياء والمرسلين نزلوا في ارض مصر بفضل الله شهدوا عدد. بل إن مصر الذي لا يعلمه كثير من الناس عن هذه مصر على أرض مصر مصر هي بلد ان شاء الله وإذا ما لديه كثير من اهل العلم أن الخلاصة حينما لم أتعوذ الله تنفر فتعوذ من أرض نصد ورد الشهر هذه هي البداية. وهذه بلادنا بلدنا التي يجب علينا أن نحاصب علينا مصر هي الملس التي شاهدت مصر تسموني عز وجدت الملس عليه السلام على كل عام وهي الثلاثة التي خرجت منها هذا عليه السلام هذا التي شعر الله عز وجل وروابها مستكن من كناسك الحد وهي بلد نارية صنفية أم ولد إذنه أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم وهي الثلد التي شهدت دوجة فنعون آزية إبراءة فنعون التي شعرها الله عز وجل وجلده مثلاً لكل مؤمنة على وشقه في القيام الساعة وفصل ذلك من كتاب العظيم وهي البلد التي أقسم المودة عبد وجلسة بالطور لها في الكتاب جبل الضوث الذي ناجع علم الموسى ورصبه جبل وعلى قال جبل وعلى والدين والزيتون وطور الزينين وهذا البلد الضغين انظر كيف أقسم المودة عبد وجلسة الثلاثة في مواضع من أطهر المواضع المقبلة في الأرض والدين والزيتون جناية عن تيد المصر التي ظهر فيه يجب عليه السلام وطول السنين أي وطول السنين كما قال ذلك الحافظ التبيري الذي نزل فيه موسى عليه السلام وهذا البلد الامين اي مكة المباركة التي ظهر فيها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فان الذي طول في اذن الزمان سيكون يكون مأوى سيدنا عليه السلام هو مجمعهم من المؤمنين عندما يظهر السور والمسرور انا اخر ذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم انه عند نزول النبي عليه السلام في اخر الزمان كعلامه من علامات الساعه الكبرى والحديث رواه مسلم كما النبي صلى الله عليه وسلم قال. والذي نفس البياني لا يوجد ان ينزل فيكم عيسى بروباطية تحاكماً موقفاً ويكسر الصليب ويقتل الخزير ويدفع الجزية او يدفع الجزية ويطيض المال حتى لا يجد من يأكله حتى تكون التجداد الوعية خيراً من الدنيا وما فيه. تفضل البركات لان عيسى عليه السلام كما قال الحفظ أن عيزنا عليه السلام حينما صرأت التوراة والمجيني عن فضل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فشفية وعيزنا عليه السلام ورسول منقول للعالم الخلق إنه مدخير الخلق دا وصور طبق دا منذ بعد آدم عليه السلام أو منذ قصر آدم وإلى إيابة الله الرأس ومن عليه وسلم. ومع ذلك سمنّا أن يكون في بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالتجاب الله يعيز عليه السلام فيرضى عمس عليه السلام رفع حيا ولا وغزالة حيا ثم ينزل في آخر الزباب من علامات الساعة الكبرى ولا ينزل كنبيل ولا كنسور وإنها كحاكم من حكام للأمة المسلمين. وهذا يَنْزِلُ ينزل وهو مسلم يديه على جناحي سلكاته والعرق من جميل لكاللوف كما وصف النبي عليه السلام المسلمين المهدي عليه السلام وهو يطلق الناس فاذا الله المهدي أراد أن يرجع إلى الوراء من أجل أن يتفضل معيس عليه السلام ويصدق المسلمين وإذا بعيس عليه السلام يقول بل أنت إمامهم تتنمت الله لأجلكم ولذا أثنى النبي على الأمة من غير السلام قالت مِنَّا الَّذِي يُصَلِّ خَسَّهُ عِلْتَ كُمَرِهِ صلى الله عليه وسلم فالدريس فرطان يخبر بكل ذات فحيثنا يريد العيس عليه السلام ويقصد التجال اي مسيح التجال ثم يقصد مع ممارك الزوج والانشورش ويعيث في الارض المسادة والسادة فيامر الله عيسى عليه السلام ان يتحطم بمن معه في جبل الزوج فيتحصن في جبل الزوج ثم يلشى عيسى عليه السلام الى ربيه الزوج وعلى أميه وقضرنهم بالساد والاستاذ يا شورش ويقوم الله معذبا شديدا على يستوجب وعليه عقاب كثير واعدنا حظ منه ولا حدود فيسدل عليه الثقب يكون في ظروف الامر ثونه لم يسدل عليه السماء ولا ولا عليه فيدخلوا في فلادخلوا فيه رجل فينبطون فيقتلون كبرد رجل واحد ثم يرسل عيسى عليه السلام رجلا ليتحضر ماذا في حدث فيخرج وقد انتهت الارض بريح يأسور ومسور ومسور ومسور شميعا فينشأ عليه السلام مرة أخرى الى رجل شميعا ان يفضل الارض من يمسور شمسور فيرث الله طيرا في حكم الكبل فتاخذهم فتبقيهم في البحار ثم يرسل الله بطرا فيجعل الارض كالثلث كالفتاه فارض ممتع ارض مباركه ولكن كثره الفتن في الفتره الاخيره وكان يجب علينا كعقلاء ان على بلدنا فبلدنا لها صبر عظيم واذا قامت ممتع قامت الامه الاسلاميه كلها والدليل يشهد على ذلك وإذا ضاعت نفع ياذا من الله ولن يكون هذا ضاعت الأمة في الغرف ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يخطر كل ما نحن فيه في حديث عجيب يقول صلى الله عليه وسلم جمعين البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان يتقارب الزمان ولقبض العلم ولقبض الشح. و تظهر ويكثر و الخرج قال وما الخرج يا رسول الله قال القبر الي السلسله يوصل معظمها الى بعض حينما يرفع العلم و في روايه المسلم ويثبت الجهل اذا رفع العلم و ثبت الجهل تظهر الفتن شيء طبيعي والعالم يرى الفتنه وهي مظلمه اما الجاهل فيرى الفتنه وهي مقبله بعدم يقبل المضاف كلها بل تواصل حرب لو نشر في بلد اما العالم فيرى الفتنه وهي مقبله هي جهله وهو الشيخ شيخه انيح ولذا واجب على اهل العلم يحذروا الناس من الفتن لانهم يرون بغضب الشرع ويرون بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقتل الهرج قال ومن هرج ورسوله قال ابو ذلك كانت تحضرنا ان النظام كان تنحضر كل تلك على نشر الجسر بين هذه الأولى الحديث فشدت التعليم فذات الإعلام فذات كل شيء حتى ان الناس كانوا يتنفسون البلدان فاشعر من اول نفسه سبحان الله، ثلاثين سنة حساد. حتى مواقع الشرق الأمرية في بلدنا الحديث أكثر من خمسين أمين. من من في المئة أمي نلعى عدونا الكتاب والسلامات كل ثلاث نظام وتخطير وأنت دعوة للسياسة الدمون لأن المسلمين على الأسل ما يقدروا لمرحلة الجاهل والجمهلات للحاكين دول يخذوهم على جهة وليهنهم ولما تقرأ في كتاب ودخلان حكومات تجد من ضمن الأشياء الثلاثية خططها عن يامون هذه بهم إنهم يضرب الأمم بكرة الأرض أنا لا أحب كرة الخضر. إذا كان الشاعر من أجل الترفيه ولا غير ذلك إنما يوصف مرحلة إن كرة الأرض على ولا ولا براد نسيبها نحن لا نكذب فنعرف لا لا يرى سبحانه والله أقسم الكلام الناس الخيالي. اتجابة وصلني في من الشافع موبايل واحد ضغط صفته عشان الزمالك في في الهاتف. بقى تخرج بيتك عشان ما تشكره. تضمر عيالك عشان ما واحد ضرب واحد. واحد قتل واحد عشان الاسماعيل يتغلق الوامر. يعني وصل الامر للولون الجره. أصبح في الشيحن في الجره. في فينا. يعني عقد الولاء والبراء ونمس مع الدوري ثم الصالح فكانت لو فكرنا الكوره الصيفه فرقه الامه بالنسبه للكوره وهي انتهت الكوره لا لا وان بعض العلامات لعب الكوره لكن ما اتغيرش الامر ان الولاء والبراء على الكوره ومش معنى كده من كلامي ان انا معلق ان صحه حصلت دوره على الكوره لا, لا. ده, ده, ده مؤامره مدبره استقبلنا فيها الشد اللي بيكون في ماتشات المصري واي فرقه ثانيه من الفرق القاريه زي الزمالك او الغنيه او السعيدي او غيرها هم عارفين ان في نقص ان المصري وتاه المصري وزمالك فضل السعيدي بيشد شديد جدا وانا لا افهم شعب مصر شعب مصر زي مصر او مصر وكل مصر وانا لا على باي ابدا ان اي واحد على مصر اي كان في الزير، في الصفعيد، في في القرى، في في مكان لا يمكن الإنسان واحد عشان مطر أمرك السحر الخلاق أبا واحد الناس واحد حرباشا لنا، شكوين هنا، وده كنا نتعاوشين جدا إنما يقصد الأمر للقضل لأربعة وسبعين أو خمسة وسبعين واحد من خلص الشباب الشباب عمر الظهور وأكثر من تسعين واحد من قوين ذلك كل لا، ليس عشان ماش، وخصوصاً، هل نعطي للعرض؟ شوف هاي يعني المفترض يعني، لا تفرحان في واحد فرحان يوصل تفرحيه؟ هل لكن انا نفرح معه، وإيه؟ وإحنا في الجنة التي تجربة في الضروف، في الضروف، في الضروف، هو أنا في الضغران؟ لا، هل هل نحتاج؟ لا، المؤامر ان الناس دي تخش جزء منها في وزن والعدد قليل قادم في وزن جريت لاهلي يرفعوا الاجتذاب يسبوا بيها اهلي ووزن عيسى مين يرفع الاجتذاب بيها عايز تقنعني ان انا جايلك في وأنا وانا في بيتك ارفع لاهلي بيتك فطالما تضرب بعد في حد عقل يعني كدا لان انت لو عايز تسب لاهلي ووزن عيسى عايسى اذكر الله اثبوك في غير وزن قال لك من المعذور أنك تأتي إلى هذا المكان لأنك تأتي إلى هذا المكان لأنك عشان إلى هذا هذا المكان لأنك تأتي إلى هذا المكان لأنك تأتي إلى هذا المكان لأنك تأتي كان هذا المكان لأنك تأتي إلى هذا المكان التداخل ما كانش لسه ساحل ولا قاق دفعت جره خش لهول عشان تستعمل ايه حسبنا حمل السنه والطبقات الهوائيه على الضغط والضغط وجازير مش حاجه لكن لو انت تعدي على الجهاز وكده بعمق مضي او ساعه زي كده معقوله كل الطبقات والسنك والملاوه دي انها في الساد وساعتني ان شئتها وانا لا اعتني بكل الأمن للامن فيه ناس شرفاء وفيه من ضمنهم قله وانا ممكن هذا في منهم قله من الخوارج وهم كانوا السبب في المواضيع كلها بتدبير طبعا لهم كبيره لذلك كان العلاج في مثل هذه الامور احنا مش كل مره نقعد نعالج مشكله ماتش ولا مشكله في تجمع في أي مكان لا مشكله انهم تمتاز ولا بد ان احنا نعالج المشكله من بذورها على المشكله المشكلة اللي بزرعة بحاج لكن واحد محاكمة تأوليك ما طوله مخاطر في المبارد اشمعونا الآن يا في المحاكمة يا رجل المبتع ده من تعديل عشان نأخبر في المبارد والحاجة تانية تنسيم في اقرب وقت عشان ان طول في هذا العمسل انت بحمول جيش حاجة للمجلس بأسكاد حاكمة جيش المصري طول عمر ويثبتها لكن المواقف التي تحت الآن فقط تشعر فيها تعرف الغيابة يا لديه حينما يتكلم عن شغل ما أمر يطيق منتها بحاجة يا جماعة. ماشي ايه ودولي ايه ومثل ايه ومثل ايه ايه. الناس اللي قد عشان ولا فتح ولا ولا ولا, ولا, ولا الناس على ولا فنصب. لن نبيل ما قلتنا نور الجمعين للنزيدين في سنة انتباعين دوائر الدنيا مش قصار الدول والدكات والنظارة مش عاش احكام تحت بل انخبات نخضر فيها ولا انتبس فيها وانت حتى قوائعه لدوال الدنيا وما عليها اخوان على الله من قبل مقبلي خيأ خبرتك وشو لما قامت وورد هذا النقش موظوما على انه هو فقط الكعبة الكعبه الكعبة الكعبه لو الكعبة ولما قربت بقى ايه اظن عندك انت تشعر كده الدنيا دهيمه في نفسك وتشعر معنى على ما عظمك وضا اعظم حرمتك ولكن حرمه المؤمن اعظم عند الله من الله خير شايف انت انت دول حرمته عند ربنا اعظم من حرمه الكعبه والنبيل رسول الله معناه سينا يقول كمعين سببينين بسرعة ضعية اشتروا كلاما كلاما عديد جدا يقول رسول الله سلام لو أن أهل السماء والأرض لو إن أهل السماء والأرض المرحل هو كلهم لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في قتل مؤمنين لكتبق الله في مالج قدر مهم واحد مش واحد أجل مثلا كده ولا واحد اسفه خلاص ماتش كل ماتش الستات ده فقط مؤمن واحد لو ايه الناس دي الثمن واهل الارض كلهم اشتركوا مع بعض ده احنا يكون المحافظه ده انتوا من القاصر لان القاصر احيانا بيكون عنده شطره انا بحضر لك وبحضر ده بينك الامر بشكل معين ودا يمكن تكون مش فاهم وده كتير من القرارات يعني ده واحد يجي ايه حتى يذل في ما ولا المقتول في قتل يعني ده واحد ودخل لا تمسك انت معاه عشان يتخانق مع العمامه في ولا المقتول في قتل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في التاريخ الثلاث من كما أنت تغريب في الثلاث من اتفحية أنا في الانتظار أنا فوقات ما تقلل فالنراجل لنه وبالت جبت الأمان أنا مرضة خليت جال فقطع فالتنا وده في الثلاث ده في الأمان واحد حتى لو كنتم تتوقعش واحد أجنال جائل مصر والديه تاشيره التأشير اسمها عقد الأمان هو عبد الأمان أنا وإلا مش ولا انتم مش ادخله ولا لا تخش انا اقام عليك انا والا عندي مش صرعانات كده انا ما اديش ضمان انما ما ضمنت سمحت له لا تظرا من امر رجلا على ذمه فقتله فانا بريء قطعا فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا سبحان الملك واذا خالص موقفا انما اصار حي اولا ولا يعاقبه عليه العبد يوم القيامة أو أول ما يهضر بين الاعداد يوم القيامة اشتماسك ولا تعارق قينا هذا الحديث فالحديث أرد أن اول ما يحذف عليه العمل يوم القيامة رسم الله فالصلاح أن أول حق الله يتحذف عليه والذناء من أول حق الاعداد يتحذف عليه فلا تعارض بين الحديثين ويقول الله صلت Legada للبليل فهنا لا يمكن طحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي المقدور يوم القيامة ممسك ممسك بتنابيب القاتل حتى يميه من العرش ويقول يا رب فالهذا يجيما قد لدي اتقال يا رب و امني حضرتك من الهداء في اللي او ولله ربي تسألوا ربته هو أهداك ليه؟ فلله ربي عشان ماتش هو أهداك عشان ماتش أتبته عشان كان من واحد عايز يخلص على الناس بيعمل فتاك ماتش هاي المشكلة فالحاجة تكتابيه الزمان حاجتين أو ثلاث حاجات حاجه الثالثة هذكرها بعد القطرة الثالثة الحاجة الأولى رقم واحد محتاجين محكمة محكمه هؤلاء لإني أدين الله محمد تعالى أن هؤلاء اللي موجودين الآن تذكرون طول الأأساب اللي أعكم ونا مازال الحقيقة تحديدنا كلها عن الحق قال من, من لكن لما يعمل الأقباء وتمي شخص الله انا وسلك انت بين حكي انت انتظار كده تخلص انتخذ ذلك امر بسيط او كنت امر بسيط اذا ما لما قلت لك على انزل مع المجرس وطلط اطلع بره لا سيقول على وسلك قلت لك شو كده انت والتهم انتهم الملج كمين مستشال مستشال عارس لما خروج الروح روح ايه فتنتزع كما ينتزع السقوط من ايه من الصوف من البلوه حت حديد مششرره احنا الصوفه ما كله وقت فهو لأ انت ساعه انا فهو تقول انا لوالد كده لا لا احنا هنطردك من الشركه حرام حرامك انت وولادك من الشركه ورا هذا يا طب هنا الطيله كده وهو ده اللي غيره والله شوف بالله شوف ده هو ده اللي بنعمل دلوقتي الناس دي افال المسؤولين فين فلوس الناس دي حد شافها حد سمع عنها مش قالوا فين اللي رغم كهرباء واللياتها موجوده واموال ورا حد سمعها عن مليار واحد رجع ولا حد في نقطه كهربا بالزمان ولما ادتهم فرصه المده شربتنا حتى ما يشوفوا شاور قرروا ضبطوا حياتهم تبع علينا دخل فين الثلور <تصفيق> كده يقول لك ما دا انا ملكون ملكون تعال فراجل ده بيقابل يا فتا عدوة تبخينا نفسا ورحت لتعاجل خبالك فقال له عندي من دوبة فيني قال له في الدوبة لا طبعا ماشي كون ما ما قال لك خمس شو داك قلتين برحمة دوبة مدامة مرائح وقال لك فهو ايه وزودت اسرتي في التاريخ هيكبر تاريخي العام اليوم اليوم انا, أنا وولادي وزوجتي من قرايبي وفلوسها بتساعد فلوسنا اصرفنا على خراب البلد وقالت الله يولدها ان يغنمهم طايرين ويشعل كيدهم دينه حريه يا رب العالمين فعشان كده اكبر علاج محتاجين دلوقتي او العلاج رقم اثنين اننا لازم نحاسب بسرعه ونخلص المشكله دي وقد مسلم السلطه والحاجه الاولى بقى اللي هي بعد بلد الاولى قبل ما اقول الناس اللي احنا هنتكلم عنها بعد خطه استراحه بعد كده استراحه اقول قولي هذا واستاذن الله وكثر وسلاماً على عبادة الذين اقتصروا إلا تعرض أحبك لله فالدلت تمر بأسفة شيئاً ولذا قلت لك إلا أحبك شعبه جيدة أحمل وشعبه جيدة أحمل في الله على ونحفظ كل اهل مصر يا رب العالمين لكل الزوء أنا إن سارة سارة إن في المعرض مشكلة من جدرنا هلاقي مشكلة من جدرها بسالة حياة بسالة وقتها ربما أحد محتاجين أننا نسمع سهلنا نسمع السادات من في الفترة القادمة بالله عليكم لكن نسمع محتاجين ببلاد فأنا بعد الزوء تأخذنا وكلام يعلم سوطه نسمع العقالات يبقى الحوار نسمع من أهل مصر. بيقولوا ايه مش هنعمل شو خله حتى كلها بس كلمه من العلمانيين والليبراليين اسمعوا مصر كلام ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم وقال المدن اللي طمعوهم اهل الدين المدن اللي طمعوهم حتى اللي مش متدين منهم اصلا بيحب اهل الدين المدن واولا يعني لا شيء اصح يعني ادل على ذلك اذا المحطه الانتخابات كان نسبه خمسه للريش الغير الاسلاميه واكثر من كده ليه ناس محبين للتكلم حديث جاهل الدين تم تنظر عن اشخاص قالوا وش ناس بتحبوا فلانهم فلانهم لا تحسسين ربنا بتحسسوا لتبيينهم صلى الله عليه وسلم اهل مصر فضلوا على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى والا ما كان لهما خرج في أهل مصر خيرا هو جاء صنع يوسف لاهل مصر وهو عدد لاهل على غير دينهم رغم خبز رغم ان النبي حينما اوصى لاهل مصر خيرا وبلسوا الحكم فتح المصر كبه انت كانت عمر بن يعني ما دخل السنة مثل المصر إلا كعبد عمر المخطار حيما جاب عمر المعط يبتح فالنبي لم أقصر بأس مصر خيرا الكلام ده ليه بوحي من الله لرسول الناس يقول له رضينا في قلبك وقصي بأس خيرا يبقى انت عاوز تغاليم عن ربنا ولا تخليني تخليني بس امسكك انت بقى لو انت بقى لما نرجع للبدا كل واحد مش عايز يقعد على مين لكن بعدين الناس دول قرب من الله سبحانه وتعالى ولنذكرته من سنه وسنه اكثر احنا قلنا يا جماعه بعد الثوره قرقنا عشان ايه كنا ما بنحكي نقرب اكتر لان الفتره اللي فاتت كلها والفتره اللي احنا فيها دي فتره اختبار شديد جدا اختبار كبير لا مصر البوع يقول في بعض الايات يقول جل وعلا الذين امكنه في الارض اقام الصلاه واقام الزكاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر فذلك بمكر ربنا كلك معاصر ترى الطلبه قالك يعملين الاذى بدلوا هو النار مثل السبب الخالق خالق من ملك ألاف بسان من بناس يرون والطاعة نفس ذلك الحجاب أهل جنيه للسائجين عليه كيف ديناميلك ملاف فألاف البشاك كان مليئين في ربما كانوا سوميا وكانوا خلفين الآن الحمد للدنيا بالجميلة ايه؟ ملاف ذا بسان الله بارك الحمد نعم الحمد الذين إما في الأرض وأمر عن ولذلك إذن أفكر المولى عبد جلال النبي للنبي عليه بعد مال عبد العقب الإسلامية هو شرق كل ما يشغله اقامه المسجد والدولة الإسلامية أول إحكا عمالة دولة الإسلامية والإبقام الدولة الإسلامية لأن ربنا هو اللي قال جل وعلى وما أخطر مشينا وإيه إذن ربنا له الخلق والأرض قال له الخط والأرض ولا تتفرغوا اقموا دين ربنا واقموا شرع ربنا سبحانه وتعالى احنا ما بنتكلمش عن اشخاص احتكار مع الدين الاشخاص سيسال بعدين ترى تقريبا محال في الغالب يعني ان احتلال واحد من الموجودين على اهل راس الان موجود كل مدى عليها فانت انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لبشر منكم ياخذ اهل منا فهم خالدون كل ناس ذاك قد نمر كلنا مروحين لكن يبقى شرع الله سبحانه وتعالى فالاخر دوله الانسان دينا عشنا بعدينا وكل الانسان حسنا. فرصه العمر وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لنسقثنهم في الارض كما استخلف الذين من قبل ولا يمسكن لهم فينا من الذي قدر لهم ولا يمسك انهم في بعد خوفين امنه بشر يعبدون لا يشكون شيئا شوف القصه الجديده وقال الملك من قومي معاويه ملك حجمه المدراء والحجمه الملك موجوده حمله معاويه قالوا يا رب موسى ووقاضاه في الأرض ولا موسى وبدبعه من المؤمنين وصدقوا في الارض ويمكن ان تكون وتوحيد شوف الكلام كيف قرار السعيد على طول من غير ما يفكر قال سنقتل أبن ولا ونستحي لساءهم أين فوقهم قادرون ثموث على الثلام يرسل الامل في قلب الأمة لذلك الآن بالمفترض من دعاء الأمة يرسل الأمن في قلب الأمة, الأمة, في كل الأمة. قال سعيد بالله وفضلوا بالألاف استعيلوا بالله وفضلوا إن من قرض يوردها مثل من والعرقبة للمتقين كان يمكنكم عادي تقولوا بس انت بعرش القابل احنا شهر قالوا اوهينا من قبل امت فينا ومن بعد ما شهر قال عفا ربكم اي نوذك عدوكم قبابات ويستخذفكم في الارض فينظر كيف تعملون اختبار حد كلك فينظر كيف تعملون يسن اختبار كثير عملنا يبعد الثورة أنت وانا حضرتك وحضرتك كل واحد فينا ايه اللي اتغير فينا بعد الثوره ايه اللي عمال عم انسان ايه اللي عمال ناس كل واحد فينا اكيد عنده موهبه كل واحد فينا عنده امكانيات كل واحد عنده قدرات تاخدتها فينا خدمت بلدك في خدمت دينك في ايه خدمت اسرتك ونبدا في ايه لا بد انك تستكمل حاجه ربنا شعب كل واحد فينا بطله تختلف عن الثاني ليه ما كانش كلها صفه واحده ليه ليه حكمان عقيمه جدا حتى ان المولى عز وجل عند اعاده الخلق يتحدث تحدثا يعني لا يخطئ على طلب مش بيقول لك انا راحيتك مره ثانيه لا ده نبؤنا عند ان انا ما اعملش حاجه اقعد سنه اعجل نفسي باقي قادمين على امن ذويه بدانا شفتوا الخطا ده عامل ازاي هاتعالج زي ما هي بالمال اللي يعمل فيش دلوقتي ها وخد بالك ويوم لو حبيت ايدك وعيدك ولو لقيت اختلاف واحد وسبعة شتات بدا قادرين على ان تسويه بلا كتبت فلو ان تمارس مملكه الله سبحانه وتعالى هذه الفتنه التي نحن فيها الان لابد ان محاكمه نهج الفساد من الاول بالفساد الموضوع الفطورة الآن وروض اللي خدوا منهم من الأولى الضرّة لابد أنه حاكمه لابد من تضخير من تنسيم السلطة في أسمع وقت ولابد من ذلك من اللي احنا بقى لنا نركض أكثر وأكثر نركض روضا من من الدعاء من على مليل من نعم والاستقرار الأسباب أي من نوزلنا العمال الصالحة نتفصل في خدمة بلدنا نعمل ايه علشان نوصل لبلدنا دي لبار الضمان واللي حالتو البلد داخله بالضبط ايه انا اقول كمان ده عشان كيف لا البلد ان شاء الله هتوصل لبار لكن هي شوية مشاكل ولازم بتعرضها اي بلد كان النظام كامل من المايدر ده ونرجع لربنا ونسكى على رفنا من عمل الصالح ونحاول نخذل بلدنا واي واحد يحاول تشتين ستنا بلدنا نحاول نرفع عزيز ستنا صد سبحانه على اثر الله سبحانه وتعالى ان يحفر أسر من كل ستنا رب العالمين الله سبحانه أولي أشهدات المسينا بطلوب الله مبرح مشاهدات 16 الله مبرح المسلمين ونحن ولا يجبكي على الله أحد اللهم اجعل ممن رخاء وعطاء وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم بارك في اوطاننا اللهم ولي عريض من الحمل اللهم ولد علينا من يعدل فينا اللهم ولد علينا من الطوله اللهم ائل لنا ليلت اللهم ائل لنا قلوبنا اللهم اصلنا فوق ارض تحت الارض ويوم العرض عليك اللهم غثك اقراء المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موت المسلمين وولد وشباب وبنات المسلمين ونسكى المرضى المسلمين وامننا في اوطاننا ربنا على نلقنا محمد شرقنا نميئة المريئة فدى رضموا معلاء ابدا واشفعنا بالنمي واصحاب يتب في الزوز الاعلى واسمنتنا النفسة يا الله بالنظر الى وجهك كريم في غير مدواعه ولا فيهك في